ووهبنا لَهُ أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه Vezkor ebadına İbrahim ve İspahc ve Yaqub eli eli ve abı sar. Feyna alçıyar, ﷺ İsmail ve Yasarız alçıl, ve kulum ﷺ alçıyar, ﷺ alçıl. جاءت عدن مفتحت لهم الأبواب فِيهَا فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات طرف أتراب هذا ما تعدون اليوم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاب هذا فليذوقوه حميم وغساب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 أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قال ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فينا.